Book 2 54 54 kaupa ostoksilla al-tasawwuq al-tasawwuq lahjan أريد أن أشتري هدية. mutta إميتان ليان ولكن أن لا تكون غاليا كثيرا. ولكن أن لا تكون غاليا كثيرا. إه كاسلاوكن. ربما يد. ربما شنطة يد. مين كباري سن أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ مستان روشكان واي أسود بني أو أبيض؟ أسود بني أو واي بينن؟ كبيرة أو صغيرة؟ كبيرة أو صغيرة سايسنكو قاتسوات tätä أتسمح لي أن أرى هذه أتسمح لي أن أرى هذه أنكو سي هل هذه من جلد طبيعي هل هذه من جلد طبيعي واي أنكو سي أو هل هي من جلد صناعي؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ سأنتيجة من جلد طبيعي طبعا من جلد طبيعي طبعاً. tämä on هذه نوعية ممتازة. هذه نوعية ممتازة يا كاسي لاككون oikeasti hyvin edullinen سعرها فعلا مناسب جدا فعلا مناسب جدا هذه هذه تعجبني Otan tämän. Saa olla. Saa Voinko mahdollisesti vaihtaa tämän? Hal jumkinu an astabdilaha ottamme sen. Onko mahdollista Totta kai. Bittakid. Onko باقى مثلاً هي بقيتين. نغلفها كهدية. نغلفها كهدية> <كسان طولة> هناك الصندوق الدفع. هناك الصندوق.